على أ خ ط ا ئ ي على بركان أ ش و ا ق ي قاسي إ ن ي غصب عني كنت كتير على حبك لاقي ا س ي لو على عمري امنت ك م ا ج ر ح ت ك ش وكنتك كنت في نارك وطن غدارك كنت في ليل ا ل ه ر ب ه مدينتك مني أنا اللي عاش مخدوع انا واللي نهايه د م و ه انا لو حلوه حد النهارده مش ح ل و م غيري انا ايام وسنين ا خ ل ا ص وحنين م ا ش ي ورامي القلب ص ح ن ي و ن ر ه انا م ه م حزنهم لو اسف اسف اني اني في يوم قربتك مني كان احساسي ببعدك عني ضلمه وعتمه وراعب بيني ي ن الناس 「フェーズ!」「フェーズ!」 على أخطاري على بركان أ ش و ا ق ي لا س ك اني غصب عني كنت كتير عن حبك بازل لو على عمري امنتك م ا ج ر ح ت ك ش وكنتك كنت بنارك وطنك نارك ب ة م د ل ت 「だいじょうぶにいっぱいありません」「だいじょうぶにいっぱいありません」 انسان بياح كراح خداح تعرف ايه انت عن الحب انا لو قاسف بتاسفلك لو ف حياتك كنت وهملك ك ن ت كتير عمال بحلفلك اني حعيش العمر معاه ك كان صعبا على قلب كنت ملك はっきゃく